الله الرحمن الرحيم وصية الحفيان إلى بني وأحبابي عليكم ا ب ن ا ئ ي وأحبائي بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق ف ي رجح في ميزانه فاثبتوا عليه وإن خ ف في موازينه فاجتنبوه لأن العمل الصادق والعلم الباقية والسنن الحسن الخالدة هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة لله ورسوله وهو الحلية التي تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي فارتدوا حلية بإتقان مترسم أعش بينكم أبدا الوصية تاليف الشيخ عبد المحمود الحفيان مشيخة الطريقة السمانية بطابة بصوت الشيخ محمد سرور ابن الشيخ عبد المحمود الحفيان وصية الحفيان انتاج شركة الجزيرة للانتاج الفني ام درمان جوار البسطة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا ورسولنا الكريم محمد النبي الهداية والبشر ي والرحمات وسلم تسليما يدوم بدوام السلام المؤمن لحبيبه بأكرم الدرجات وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار المقربين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد لا تزهدن بني في معروف فإن الدهر ذو صروف والأيام ذات نوائب على الشاهد والغائب فكم من راغب و م ب صار مرغوباً إليه وطالب أصبح مطلوباً ما ل د ي فكونوا بنية أ ج و ا د ا بالمال في مواضع الحق بخلاء بالأسرار عن جميع الخلق فإن أحمد جود الحر الإنفاق في وجوه البر وإن أحزم بخل الحر الضم بمكتم الأسرار عن أسماع الآيار فلا يضيقن صدر أحدكم بنية عما استودع من سر لأن كتم الأسرار من علامات الإقبال وما أباح كريم سرا إلا حرم فائدته ولم يعد مؤتمنا لأن الصدر الضيق بنيا لا تحسن به الولاية كما أن الرجل ا ل ل ئ ي م لا يحسن به الغنى وليس الغنى عن كثرة العرض واعلموا بنية أن الكريم من كرمت عند الحاجة طبيعته وظهرت عند الإنفاذ نعمته ولئن كانت الحوائج بني كالموارم لمن استثق لها فهي موانم لمن وفق لها وليس بغرم ما عاد بغن والحسنة بعشر أمثالها وليس بضائع مصطنع في معروف فإن العرف لا يذهب بين الله والناس وما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه وكثرت حاجتهم إليه فمن لم يحتمل مؤونة الناس عرض تلك النعمة للزوال وحرم المزيد وإذا سمعتم بنيا كلمة من حاسد فكونوا كأنكم لستم لها بشاهدين ولتبدوا دلفين بصفاحكم عنها تحلما فإنكم إذا أمضيتموها حيالها وقع ثمها على من قالها وإن الأريب العاقلة هو الفطن المتغافل وإذا تجاهل عليكم أحد فليكن لسان حالكم قول الحق تعالى و َ ع ِ ب َ ا د ا ل ر ح م َ ن الَّذِينَ يَمْشُونَ ع ل ى ا ل أ ر ْ ض ِ ه َ و ن ً ا وَإِذَا خ َ ا ط َ ب َ ه ُ م ا ل ج ا ه ِ ل و ن َ ق ا ل ُ و ا سَلَامًا و َ ل ت َ ت َ م َ ث َّ ل ُ و ا قَوْلَ حَاتِمِ طَيِّ وَمَا مِنْ ش ي م َ ت ِ ي ش َ ت م ب ْ ن ِ ع َ م ّ ي وما أنا مخلف من يرتجيني وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني فعابوها عليه ولم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني وذو الوجهيني يلقاني طليقا وليس إذا تايب يأتليني بصرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني وكونوا بني المعنى الشاخصة والمثل الحي لقول هدبة ابن الخشر من العذري وكم عقلا للخير واصفح عن الخنى فإنك راء ما حيت وسامع وأحبب إذا أحببت حبا م ق ا ل ب ا فإنك لا تدري متى أن تنازع وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الود راجعه وإياكم بني والإعجاب بأنفسكم إن وفقكم الله لما فيه الخير واحذروا الثقة بما يعجبكم من نفوسكم وما يبطركم على أهليكم بمد الأعناق والتوقي للمدح وحب الإطراء فإني وجدت ذلك من أهنأ فرص الشيطان ومن أوثق أحابيله في نفسه ليتبر بها ما يكون من إحسان المحسنين و ا ع ا ق ة المتجردين في سيرهم إلى الله عليكم بنيا بإثار ذوي الأخلاق الحسنة على غيرهم في مجالسكم فإن ذلك أزين لمجالسكم وأملكوا لشجون أحاديثها وفضلوا بني الفقه وأهله على بقية الصنايع وَلَإِن س ل َ ك النَّاسُ ش ِ ع ب ً ا و َ س ل َ ك أ َ ه ل ا ل د ي ن و ا ل ص ف ا ء ذ و ي ا ل م ر ُ و ء َ ة ِ و َ ا ل ش ر ف ِ ش ِ ع ب ا ف ا س ل ك و ا ش ِ ع ب ا ل د ِّ ي ن و َ ح م ل ت َ ه و َ ك و ن و ا أ ق م ا ر ً ا ي َ ه ت د ي ب ك م ا ل س ا ر ي ت ح م ِ ل و ن ك ت ا ب اللَّهِ وأنتم سابقون بالخيرات عاملين بأدق الإشارات قائمين بكل الواجبات تتأولون مراميه وتتأثرون خطوة نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم حتى تزدانوا بخلعه السنية وإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله وأكرم ما تحلى به عبد تقوى الله وحسن الخلق ف ا ط ل ب ا ل ع ل م بالله بنية وحثوا عليه ونقبوا عن المعرفة بأحكام الله ودلوا عليها فإن الدال على الخير كفاعله وأحرص على المعرفة بما يتقرب به إلى الله فإنه الدليل على الخير كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها واحذروا بني ا ل س ر ف ا والإفراط في كل ما تأتون ولتعلموا إلى جانب ذلك أنه لا ص ر ف في الخير كما أنه لا خير في السرف ولتزنوا أعمالكم بميزان الاقتصاد ولترجحوا كفة الاعتدال فليس هناك شيء أبين نفعا ولا ألزم أمنا ولا أدعى فضلا من الاعتدال لأنه داعية الروية والآنات وهما يقودان إلى الرشد والرشد دليل التوفيق وموفق فيما يأتي فقد درج به إلى مقام السعادة وقوام الدين فآثروا بنية الاعتدال والاقتصاد في كل أمور دنياكم لأن القصد في الدنيا يورث العزة ويحصن من الذنوب واحذروا بنية أن تتقع عسب أحدكم همته عن طلبة الآخرة وطلاب الأجر بالأعمال الصالحات و ل ت ع ل م ا أنه لا غاية للاستكثار من البر ولا حد للعمل الصالح والسعي له مدام ا يطلب به وجه الله ومرضاته للفوز بقربه ومرافقة أوليائه في دار المقامة والكرامة عليكم بنيا بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق فإن رجح في ميزانه فاثبتوا عليه وإن خف في موازينه فاجتنبوه ولا يغرنكم بأنفسكم المحسنون لما جهلوا القائلون بما لم يعلموا فكل أحد بنيا ع ل م بنفسه من غيره فلا يغرنكم بها غرار ولتعلموا منها ما يجهله غيركم فتعكف عليه تثغيفا وتقويما ولينفرد كل منكم بني بذلك في خويصة نفسه تفرد من يعلم أنه خلق وحده وسيموت وحده وسوف يبعث وحده ويحاسب وحده ويسأل عما صنع ويجزى بما عمل وحده يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده فاتبعوا نهج الحق وهدي الدين وطريق الهدى فإن الله قد جعل الدين حرزا وعزا وما ابتأى أحد للعزة والجاه في غيره إلا أذله الله وأكبه على وجهه وإن أملى له طويلا وأنجزوا بني العدة بالخير إذا وعدتم وإذا عاهدتم فإن العهد كان مسؤولا واقبلوا الحسنة من القول والفعل وادفعوا بها ت ن ت ج بينكم المودة والعطف واخفضوا بنية جناح الذل من الرحمة لمن كبر من أهليكم فإن توقير الكبير من السنن القويم وغضوا الطرفة ب ن ي عن كل عيب ب د ا لكم منهم فإنه أحرى أن يربط بينكم برباط الثقة والتقدير والرحمة وليصم كل منكم بني عن الكذب وقول الزور والعمل به وحري بمن صام عن الكذب أن ي ف ط ع بحلاوة الصدق في مقام الصديقية فإن الصادق لا يزال يتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا دون ما تعب ونصب غير أن أمسك عليه لسانه عن الكذب وهذر القول واجلوا بنيا أهل النميمة عن ربعكم لأن النميمة خاتمة المآثم إذ لا يقال صاحبها ولا يسلم لمن حملها صاحب كما لا يستقيم لمن صار لها أمر فاحذروها فإنها نار تأجج بسوء الظن وفساد الطوية وواصلوا بني الضعفاء من قومكم واصلوا أرحامكم وابتعوا بذلك وجه الله وعزة أمره في الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقوموا بني في أحبابكم بالحق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 ا ل غ ا م متفجرة تصد الناس عن طريق الحق وإن في الطيش والغرور ل و ش ا و ة تسد منافذ القلب فلا يجاد بنور الحكمة وإن في العجلة فوات لكل أمر كان ح ر ي ا ب عليكم بنيا أن ت س ت ش ع ر ثوب الكرامة بالله والعافية بعزته وأظهروا فضل الله عليكم باعتصامكم بأوامره وحافظوا على نعمائه بالوقوف على مقام شكره فإن من شكرا زاده الله خيرا ومن كفر بأنعم الله فقد عرضها للزوال وحرم المزيد واتقوا ب ن ي ممالأة الحاسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا تصدقن نماما لأن حمل الحطب بين الناس يغذف بصاحبه في نار جهنم والنميمة تورث البوار وتقطع أواصر القرب والجوار ولا تحمدن مرائيا بنيا فإن الرياء نفاق ومن حمد ا ل ن ف ا ق فقد عصى الله ولا تحقرنا إنسانا بنيا مهما ازدرته أعينكم أو دفع عن أبوابكم لأنكم بضعفائكم ترحمون والإنسان هو الإنسان كريم عند الله حين خلقه وشرفه بالإيمان و َ ح ر َ ى ب ِ م َ ن ا ب ن ي ن ا ب ن ي آ د م نعم بني نعم بني آدم دون ا ل ق ا ب وشارات فكلكم لآدم وآدم من تراب لتكن صدوركم بنية رحبة لا تضيقوا بالتعدي عليكم ولتكم مياه وجوهكم ساكنة حالي الرضا والغضب و ا ح ر س و ا ألا تظهروا غضبا ولا تدفنوا حقدا لأن الذحل ينقض ظهر الهمة التي علقت بمعرفة الله وليست بقائمة على أمر الله همة أنقضى ظهرها الحقد وبت َ قواها الحسد وأضعف عزيمتها الحرص وحاذروا بنية ا ت ي ا ن البذخ وامتشاء المرح وارتكاب السفح فإن السفيه صاقط في عين الله كما هو ا ل ساقط في عين الناس واعلموا بنيا أن الإنسان حيث وضع نفسه ومن وضع نفسه مواضع الريب فلا يلومن من ظن به الظنون فليكن بني فعلكم رشيدا وقولكم حميدا وتجنبوا الشيطان لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم ولن يتحرز منه إلا من حفظه الله وجعله من المخلصين وتجنبوا بنية دفع الأيام عيانا ومغالبة القدر مرة فإنه من فعل الجاهلين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 لأن من طلب ما عند الله وجد ما طلب ولكن لا يجتمع عطاء ومعطن في منزل واحد فخل القلب بني للرب ودعوا ما سواه فما ضر شيء فات إلا هو واطلب وجه الله في الدنيا والآخرة يخلو لكم وجهه ولا تحتجبوا عن الله بكل عطاء مهما عظم لأن الحق والخير والحياة في الله أعظم ا ت ه ل و ا بني في شبابكم وليكن ملء أبرادكم ح ز م ا وعفافا ونائلا و ر ي ض بني عقولكم على الشجاعة في اقتحام دقائق الفكر للخروج بالعبر لأن جبن العقول يورث الإنسان الجهل ويضيق عليه الآفاق ويسد عليه منافذ الحق التي ت د خ ل أشعة السعادة ونسيم الحياة في ميت القلوب ولا تحجم النبني عن قول الحق الموزون بالعقد بل عليكم أن تكتهلوا في شبابكم عزما وحزما وعقلا وأناتا وروية وليعاب شباب ب ا ل ح ق د فلا تصغرن أنفسكم عن طلاب المجد بطلب المعرفة ولا تعلوا بها عن اهتبال الفرص للعلم بما جهلتم فإن الكاذب بنية من ادعى الإحاطة بالعلم ولتعلموا بنية أن طالب العلم لا يشبه وما من العلم إ ل ق ل ي ل ف أ ك س ر و ا بني مشاورة أهل الورع والدين والفقه وخذوا عن أهل التجاريب ذوي الأسنان والبصر والرأي والعقل والحكمة ما يصلحكم و ا ج ت ن ب و بنية مشورة أهل الدقة في الدين والرقة في الإيمان والكزازة في القلب واليدين لأن دقيق الدين رقيق الإيمان لا يتحرز من الاقتحام في محارم الله ولا يتورع عن سيء الابتداع أما أهل الكزازة في القلب واليدين فهم أهل الشح والحرص فلا تدنوهم منكم واعلموا أن الإنسان متى ما كان شحيحا حريصا على ما في يديه كان كثير الأخذ قليل العطاء ومن كان كذلك اضطرب أمره ولم يستقم له إلا قليلا فأحسنوا إلى الناس تستعبد قلوبهم ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل فالمحسن بني حبيب الرحمن وكما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل شريطة أن يروجها الله في إحسانهم إن رحمة الله قريب من المحسنين يقول تعالى يَسْأَلُونَكَ م َ ا ذ ا ي ن ف ق ُ و ن َ ق ُ ل م ا أ ن ف َ ق ت ُ م م ِ ن خ َ ي ر ف م أ َ ف َ ق ْ ت ُ م م ِ خ َ ي ر ٍ ف َ ل ِ ل و ا ل د َ ي ن و َ ا ل أ َ ق ْ ر ب ي ن و َ ا ل ْ ي ت َ ا م َ ى و َ ا ل م َ س َ ا ك ي ن ِ و َ ب َ ن ِ ا ل س َّ ب ِ ي ل وَمَا تَفْعَلُوا م ِ ن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ع َ ل ي م و َ ي َ ق و ل ُ إ ن ت ُ ؤ د ُّ ا ل ص َّ د َ ق ا ت ُ ف َ ن ع م َ مَا هِيَ وَإِن ت ُ خ ف ُ و ه ا وَإِن تُؤْتُوها ا ل ف ُ ق َ ر َ ا ء أَفَهُوَ خ َ ي ر ٌ ل ك ُ م ْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن س َ ي ئ ا ت ِ ك ُ م ْ والله بما تعملون خبير فتحروا الأخيار بنيا في الاستشارة واستعينوا بذوي المرؤة والشرف والأخلاق الرفيعة في كل عمل تريدون فيه العون واحرصوا بنيا أن لا تتخذوا ب ق ا ن ة م لَا ي َ ق ل ُ و ن َ ك ُ م ْ خَبَالُ وَدّ مَا ع َ ل ِ ت ُ م قَد ب َ د َ ت ا ل ب َْ ض َ م ِ ن أ َ ف ْ و ا ه ِ ه ِ م وَمَا ت ُ خ ف ِ ي ص ُ د ُ و ر ه ُ م أ َ ك ب َ ر قَدْ ب َ ي َ ن َّ ا ل َ ك ُ م ا ل آ ي ا ت ِ إ ن ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ق ِ ل ُ و ن و ل ت ع ل م بنيا أن الشحة أول ما عصى به الإنسان ربه فقو أنفسكم وأهليكم نارا و ق و د ه ا الناس والحجارة واتقوا النار بنيا ولو بشق تمرة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق و ا ل ش ح خز والبخل عائق عن المكرمات والحرص مطية الخذلان ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ا ح ر ص و ا بني على الكسب الحلال فإن الكسب الحلال يضمن لصاحبه الإنفاق في الحلال ف ت ج ن ب بني الخبيث فإنه نازع إلى الخبيث وإنقى الرحينا وتوخوا الطيب في كل رزق وعمل وقول وصهر وختى لأن الطيب يدعو إلى الطيب ولتعلموا أن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ومتى أدخل الإنسان حراما في جوفه كان ذلك حجابا دون سماع دعوته ف ا ح ل و ا بني مضعمكم ومشربكم ت س ت ج ا ب دعوتكم واحذروا الإنفاق في الهوى فإنه حجاب دون الهدى واعلموا بني ا َ ن َ ا ل ش ي ط َ ا ن ع َ د و ا ل ل ه و ع َ د و ك م ف َ ت خ ِ ذ ُ و ه ُ ع د و ً ا وَلا ت َ ر ك َ ن و ا ل ه ي و م ً ا وَلا ت َ ف ْ ت ر و ا ع ن حَرْبِهِ س ا ع ة ف إ ن ه ع َ ن ي د م ر ِ ي د خ َ ف ي د ق ِ ي ق يجري في الإنسان مجرى الدم فإن نفخ في معاطسكم فاذكروا الله وذلوا له ولا يحسنن لكم الشيطان سوء أعمالكم بل اذكروا الله كثيرا تأمنوا لمة الشيطان وتواضعوا لله بين عباده ولا تصعروا خدودكم للبشر ولا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس فتحملوا يوم القيامة أوزارا مع أوزاركم وانظروا للناس بنيا بالعين التي تحبون أن ينظروا بها إليكم ومن يهن نفسه فلن يجد لها مكرمة ومن يهن الناس كان عند الناس أهول مما هم عنده وكما تدين تدان فتقبلوا بني عباد الله على علاتهم ولتكلفوهم ا ما لم يعتادوا وإن كلفتموهم فأعينوهم وإن دخلوا عليكم في هيئة لا ترضونها لأنفسكم ولا يرضاها لكم أحبابكم فلا تعيروها التفاتا وإن أبدى بعض الداخلين جهلا فليسعه حلمكم وإن غلب على هجر القول فلا ت و ل ب و ا على حسن الصمت فإن الندم على الصمت في غير حق الله أكرم وأحسن عاقبة من الكلام و ا ع ل م بني أن الناس أ ب ن أ و بيئاتهم ونسيج أنوال زمانهم ف أ ص ل ح ا ل ن و ل ة ب ن ي ت ج ي د عليه ا ل ن س ب ولا تمكن الظاهر المريد من باطنه ولا تحكم المظهر في المخبر ي ولا تجيف فيكم أبواب الاحترام والعناية لمن رث مظهره أو ب ذ و منطقه أو غشي عقله ببعض ما هو عليه وليكن نظركم لما فيه لا إ ل ما عليه أو ما يأتيه فإن المخبر قد يكذب الخبر كثيرا واعملوا بنيا على بلوغ درجة ومقام يرحم الله فيه بكم من ظلمكم و ل ا ت ب ل و بنيا إلا بساعة المعرفة ا ل و ا ص ل ة إلى الرضا بالحق وعنه ويوم يغضى أحدكم بنيا عن الحق يكن به مع الخلق ومن كان بالحق مع الخلق أ م ن و ا جنبه وانتظروا س ب ه لأن الحق بيده الخير فكونوا بني أداة خير ودعاة خير ومعالم خير ترفدون أحسن الرف ويسترشد بكم أهدى الرشد على طريق الحق في غير امتنان تبلغ مراتب الصديقين من أهل الجنان واعلموا بني أن من لم يقم قيامه ب ا لم ح ل ينتفع أحد جلس إليه من الخلق ومن طوى قلبه على أحر الرسيس كان لكلامه في قلوب عباد الله مسيس وأوصيكم بنيا و ص ا ط من عاين الحق وخبر الأمر ر ا م ر أن تكرموا أحبابكم وترعوا مريديكم على البعد والقرب وأن تسيروا فيهم سيرة الحق الممهود وجنبوهم بنيا مزال الفتن ومداحظ الإختبار ومروهم ألا يختبر الحق فإنه من فعل عديم الخلاق و ل ي ج د فيكم بني الساعة دائما ببسط الوجه وحسن الخلق وأحرصوا ألا ينام أي من ضافكم على طوى وأحسنوا لكل من ظن الخير بالطلب فإنه شاهد فلتكن شهادة ت ه حق وفي سبيل الحق ولا تردوها بإشراك والله الله ب ن ي في أعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي والعافين من ذوي القربى فإنهم عهدي لكم فلا تضيعوه وقروا كبارهم وارحموا صغارهم فإنه ليس هناك فضل لكم عليهم بل هم الذين فضلوكم وقدموكم وأوطأوا أقدامكم أعتاب آبائهم وآبائكم وبلغوكم ََ حاجتكم في التأسي بالآباء بما أردتم وأعانوكم بالحزم على ما طلبتم فأطلبوهم بني إذا طلبوا واعطوهم إن سألوا وابتجروهم إن لم يسألوا وليكن كل منكم بني لبيبا يفهم بالإشارة التي تغنيه عن العبارة واحتملوا جفوتهم وتذرعوا بالصبر إن احتدوا معكم صلوهم إن قطعوكم أحلموا عنهم إن جهلوا ترضوهم بما رزقكم الله إن عظم و ا فإن الإنسان بنيا لا يبلغ ا ل ح ل م والصبر وطول الأنات ما لا يبلغه بالقسوة والجزع والنزق والعجلة ولا تقفلوا بابا من دونهم إلا حين عوراتكم الثلاث فإنه يحق لكم أن تعملوا بما أمر الحق كما يجب عليهم أن يلتزموا أمر الله ولا يأتوا لكم قبل صلاة الفجر إلا لضرورة ولا حين ت ض ع و ن ثيابكم من الظهيرة ولا من بعد صلاة العشاء فهذه ثلاث عورات لكم طوافون بعدها عليكم ولكن أ خ ر ج ا إ ل ي ه فيها إن كانت الضرورة ملحة والحاجة ماسة ل ا ن فوت الحاجة لمن طلبها عن وقتها ترة وليسعكم بنية في معاملة ا ل ع ف ا ت قول الشاعر ت َ ر ا ه إ ذ ا م َ ج ِ ئ ت ه م ت َ ه ل ل ا ك أ ن ك ت ع ط ي ه ا ل ذ ي أ ن ت س ا ئ ِ ل ه و َ ع م ل و ا ب ن ي َ ب م ا أ و ص ى أ خ و ب َ ن ي س ُ ر ف ي ق و ل ه إ ن ِ ي ح ب ل ل ر ج ل م ن ك م أ َ ن ي ك و ن ل ف ع ل ه ا ل ف ض ل ع ل ى ل س ا ن ِ ه وأكره للرجل منكم أن يكون للسانه الفضل على فعله ولا يمسكن أحد منكم بني فضل ماله ولا ثيابه ولا ظهره فإن العودة به على المحتاجين أحمد ولتعلموا بنية أن س ي ا ب ك م على غيركم أجمل منها عليكم ورفدكم سواكم أبقى منه عندكم واعلموا أنه ليس لكم من حطام الدنيا إلا ما أكلتم فأفنيتم أو تصدقتم به فأبقيتم والزم بني ا ل ح ز م والعقل مهما تقلبت بكم الأيام وليكن كتاب الله وسنة رسوله هدى ونورا لكم في كل طريق تسلكون م ب ت غ ن به وجه الله ورضاءه فهما العروة الوثغى والصراط المستقيم والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالزموهما بنية تفقها ً فيهما وعملا بما فقهتم تكونوا من علماء الجنة وتحروا بني الطاعات ولازموا ل ج م ا ع ا ت فإنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وما يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله و َ ت و ا ص َ و ا ب ن ي َ و أ ه ل ي ك ُ م ْ ب ا ل ح ق ِّ و ت ه ا د و ا إ ل ى ا ل خ َ ي ر و َ ت ع ا و ن و ا ع ل ى ا ل ب ِ ر و ا ل ت ق و ى و َ ص ل و ا ب ع ض ك م ب َ ع ض ً ا و ت ع ا ط َ ف و ا ف ي م ا ب ي ن ك م ف إ ن ذ ل ك ي ُ ن َ م ّ ي ا ل م و د َ ة و َ ي ث َ ب ّ ت أ ص و ل ه ا و َ ت ه ا د ُ و ا ب ن ِ ي فِيمَا ب َ ي ن ك ُ م ف إ ِ ن ا ل ْ ه د ي ة َ ت ُ و ج ِ ب ا ل م ح ب ّ ة َ و ت َ ع ا ه َ د ُ و ا بَنِي ا ل ع ا ئ ل ي ن َ و َ ا ل ب ا ئ س ي ن ا ل م ع ت ر ِ ي ن َ م ِ ن ج ي ر ا ن ك ُ م ل أ َ ن َّ ل ل ْ ج ا ر ِ ح َ ق أ َ و ج َ ب َ ه ُ ا ل ل ه و َ ص ِ ي َّ ة ل ِ ر س ُ و ل ه ِ صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى جابر بن عبد الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه وهذا ك ل تأكيد ل ح ق ا ل ج و ا ر ف َ ر ُ ح ق ه ب ن ِ و َ ع ل م ْ ه ف و َ ذ ل ك أ ن ا ل ج ا ر ش ا ه د ي َ و م ا ل ق ي ا م َ ة ف أ َ ش ه ِ د و ه ُ م م ن أ َ ن ف ُ س ك ُ م خ َ ي ر ا و َ ا ص ب ر ُ و ا ل ل ح ق و ق و َ إ ن ا س ت ق ر غ ت ك ل ا ل ف ض ل ف إ ن ه ُ أ ر ج َ ع ا ق ِ ب َ ة ً وأسنى ذكرى وعرفوا بني لذوي الأسنان من قرابتكم فضلهم وقدموهم إن كان ثمة موقف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهم إعطاء السواك لأحد الشباب الإسلام فجاءه الأمر من الحق تعالى بأن كبر ولتعلموا بنية أن للشيبة في الإسلام حرمة بلات من الأهمية والحرز مقاما يقول فيه الحق تعالى في حديث قدس إني ل ا س ت ح ي أن أعذب ذا الشيبة من عبادي يوم القيامة أو كما جاء في الأثر وحري بعباد الله أن يستحو من التعرض لمن ي س ت ح الحق من تعذيبه يوم القيامة لا ش ي ء إلا لشيبته اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبه ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ك لنا حيث كنا إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد